الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ظلال مبين وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعطيه ما يشاء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 اهدوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله, إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبته من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون